بسم الله الرحمن الرحيم الر ا تلك آ ي ا ت الكتاب المبين إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم تعقلون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 يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه أ ل ق و ه فِي ي غ ب ا ا ت ج ب و أ ل في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك, تأمن ما, لك تأمن ما لك لا تامننا على يوسف وانا إ له لناصحون ارسله معنا غديا يرتعي ويلعب وانا له لحافظون قال إ ن ي ليحزنني أ ن تذهبوا به و أ خ ا ف ان ي أ ك ل ه الذئب و أ خ ا ف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن أ ك ل ه الذئب ونحن ع ص ب ة إ ن ا إ ذ ا لخاسرون فلما ذهبوا به و أ ج م ع و ه ان يجعلوه في غيابات الجب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 وجاءت س ي ا ر ة ف أ ر س ل و ا و ا ر د ه م ف أ د ل ا دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام و أ س ر و ه ب ض ا ع ة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم م ع د و د ة وكانوا فيه من الزاهدين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 فلما سمعت بمكرهن ارسلت إ ل ي ه ن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا ان ش بشرا لله هذا ما إ هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم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 يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير أ م الله ا ر ب ا ب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إ ل ا أ س م ا ء س م ي ت م ه ا أ ن ت م وابا فأكموا ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ن الحكم إ ل ا لله أ م ر أ ن لا تعبدوا الا إ ي ا ه ذلك الدين القيم ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أ م ا أ ح د ك م ا فيسقي ربه خمرا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 ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ا ت و ن ي به فلما جاءه الرسول قال ارجع إ ل ى ربك ف ا س أ ل ه ما بال ن س و ة اللاتي قطعن أ ي د ي ه ن إ ن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إ ذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت ا م ر أ ة العزيز ا ل آ ن حصحص الحق أ ن ا ر ا و ت ه عن نفسه و إ ن ه لمن الصادقين ذلك ليعلم أ ن ي لم أ خ ن ه بالغيب و أ ن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أ ب ر ئ نفسي إ ن النفس ل أ م ا ر ة بالسوء إ ل ا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك ا ت و ن ي به أ س ت خ ل ص ه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أ م ي ن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 وجاء ا خ و ة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ا ت و ن ي ب أ خ لكم من أ ب ي ك م أ ل ا ترون أ ن ي أ و في الكيل و أ ن ا خير المنزلين ف إ ن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون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 قال هل آ م ن ك م عليه إ ل ا كما امنتكم على أ خ ي ه من قبل فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إ ل ي ه م قالوا يا أ ب ا ن ا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إ ل ي ن ا ونمير اهلنا ونحفظ أ خ ا ن ا ونزداد كي نبعير ذلك كيل يسير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 وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب ق ض ه ا و إ ن ه لذو علم لما علمناه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آ و ى إ ل ي ه أ خ ا ه قال إ ن ي أ ن انا أخوك قال إ ي أ ن أ خ و ك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم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 ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إ ذ انتم جاهلون قالوا اينك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا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 واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العر قال أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ ريح يوسف. قال ابوهم ل أ اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله ََ انك لفي ََ ل َ ا ل ِ ك َ القديم َْ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 على ب ص ي ر ة أ ن ا ومن اتبعني وسبحان الله وما أ ن ا من المشركين وما أ ر س ل ن ا من قبلك إ ل ا رجالا يوحى إ ل ي ه م من أ ه ل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار ا ل آ خ ر ه خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا و و ا ظ ن